إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء إن علماؤه كذلك نقص عليك من أمباء إما قد سبق و قد آتيناك من مَن أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا مَن أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساءلهم يوم القيامة حملًا خالدين فيه وساء يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرطا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا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 يوم إذ يتبعون الداعي لا عوجله وخشعت الأصوات للرحمن وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نصفا فَيَذَرُهَا طاعًا صَفَصَفَ لا تَرَى فيها عِوَجًا ولا آمتا أَيُومَئِذِي يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ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 وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى